أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أول فتاة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من اللذ كرحمة فقالوا ربنا آتنا من اللذ كرحمة وهي لنا من أمرنا رشدا.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 فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد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 قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلننظر أيها أزكى طعاما فليأتكم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 وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا غيب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بئنوا عليهم بنيان ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة, ويقولون خمسة ساجسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم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 أَتَصِرُّ بِهِ وَأَسْمَعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَجِينِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَنْتُطْعِمَنَّ أَخْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَتَبَعَهَا وَكَانَ أَمْرُهُ فُطَأَ وَقُلِ الْحَقُّ من رَبُّكُمْ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 بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا مضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عجل تجري من تحتهم الأنهار حلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهبه ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئا فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنات مرتفقة وَضَرَبَ لَهُم مَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ دَعَتْهَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا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 وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْ كَمَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا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 لله الحق هو خير ثوابه وخير عقابه وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء كما إن من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح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 ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين منا فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحسها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجَنَّ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجَنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَخِذُونَهُ الْفَرِيَّةَ أَوْ لِيَأْمِنُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ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 فدعهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مباق ورأ المجرمون أن رفضن أنهم واقعها فظنن أنهم واقعها ولم يجدوا عنها نصرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٌ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما مرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا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 اهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجد من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقها فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا قد إلى القينا من سفرنا هذا لصبا قال رأيت إذ أتينا إلى الصخرة فإن نسيت الحوت وما أنسيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ 119. فارتدى على آثارهما قصصا 110. فوجدى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما 111. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنت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 فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع ما يصبر؟ قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا شو طلقها حتى إذا لقيها غلام فقتله قال أقتلت نفس زكية قال أقتلت نفس زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرى قال ألم أقولك إنك لن تستطيع ما يصبرا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 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان رائهم ملك وكان رائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَاهُ مُؤْمِنًا فَخَشِينَا أَنْ يُرِيقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا وأما الجذار فكان لغلام يتيما في المدينة وكان تحته كزلهما وكان تحته كزلهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كزهما رحمة من ربك.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 أتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أن ما هو ظلما فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا وانما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنات وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لن نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى فإذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال انفخوا قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني افرغ عليه قطرا فما استاعوا أن يظهره وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا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 مَنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا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 فَلْيَعْمَلَنَّ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا